بسم الله الرحمن الرحيم بدي اسمك وبك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المران فجعله ا اَحْوَ وَتَأْنُهُ كَفَلَاتًا مِنْ سَاءَ إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ مِنَ الْعُسْرَى فَذَكِرْ إِنَّمَجْعَتَ الذِّكْرَا دانستم من يخشى وفجن نبها الذي يصلى نارا كدرا ثم ما يموت فيها ولا يحيا وبئس لمن تذكر وَإذَا تَرَصَّنَا رَبِّي فَصَلَّى بَذُ فِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ طَيُّهُ وَأَبْقَاهُ إِنَّهَا بَلَى فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وموسى